12. بسم الله الرحمن الرحيم 13. حميم 14. والكتاب المبين 15. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 16. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم 12. أفنضرب عنكم الذكر صفحا 13. أن كنتم قوما مسرفين 14. وكم فِي من نبي في الأولين 15. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به 11. فأهلكنا شد منهم بطشا 12. ومضى مثل الأولين 13. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 14. ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدمون 11. وَاجْعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُغُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 12. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْنٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ 13. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَاجْعَلَ لَكُمْ فَالْفُلْكُ وَالْأَنْعَامُ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ 111. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ 112. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآهِ 113. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاتٌ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلِّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا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 111. بل قالوا 112. إنا وجدنا 113. آباءنا 114. على أمة 114. وإنا 115. على قَبِيلَكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وجدنا 121. قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون 122. وَقََّ مِنْ فَظُ كَيفَكَانَ عَاقِبَة الْمكَذذّبِين وَإِذْ قَالَ إبَرَهمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِي بَرَ مَِّا تَعبُ إِلَّا الذي فَطَرَنيِي فَإِنهُ سَيَهْزَين 7. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً 8. فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 9. بَلْمَتَّعْتُ هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ 10. حتّى جاءهم الحق ورسول مبين 11. وَلَمَّ جَاءَهُمْ قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقزمون رحمة ربك نحن قزمنا بينهم معينهم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 مَتَّنٌ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ولبيوتهم وسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ 11. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 12. وإنهم ليصدونهم وَيَحْسَبُونَ السبيل ويحسبون أنهم إِذَا 13. حتى إذا جاءنا تَبَيَّنَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَمْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ فَإِنْ مَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنَّا مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك مِن رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون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 وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم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 ذهب او جاء معه الملائكه مقترين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فاورقناهم اجمعين فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا بَرَبَ بْنُ مُضْرِمٍ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَلَمَّا بَرَبَ بْنُ مُضْرِمٍ مَثَلًا إِذَا يَصِدُّون وَقَالُوا ءَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هو؟ 1. ما ضربوه لك إلا جدلا 2. بل هم قوم خصمون 3. إنه إلا عبد أنعنا عليه 4. وجعلناه مثلا لبني إسرائيل 5. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخbufون وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان لَهُ لَكُم مَعَذِرُهُمْ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَمُنذِرًا لَّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ 124. هذا صراط مستقيم 125. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 126. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا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 118. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 119. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون 11. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 12. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْبُونَ 13. إِنَّ الْمُجِرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيهم بلسون 20. وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين 21. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم 119. بلحق ولكن أكثركم للحق أَمْ 110. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 111. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 112. بلى ورسلنا لديهم 111. إذا كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 112. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما عم يصفون 113. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 11. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 12. ولئن سألثهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون